ثم يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة يهاجر مختفيا ومع ذلك لم يقع طوال هذه السنين في قلب أي واحد من المسلمين أن يكون يقع في قلبه شيء من اليأس من نصرة الله تعالى لهذا الدين أو الشك في قدرة الله جل وعلا أو الشك في صحة الإسلام والتوحيد بل إنه عليه الصلاة والسلام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 كلا وإنما خرج مختفيا متبعا السنن التي شرعها الله تعالى في الأرض ويصل عليه الصلاة والسلام إلى هناك يصل إلى المدينة ثم تقع أول معركة بينه وبين المشركين فينصر عليه الصلاة والسلام ويدخل في قلوب المؤمنين من الفرحة والبشاشة بهذا الدين ما دخل من, من مما قذفه الله تعالى في قلوبهم من اليقين بنسرة الله تعالى لدينه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 وجرح منهم أكثر من مئتي رجل من المقاتلين بعضهم مقطوعة يده أو رجله أو قد فقئت عينه أو مصاب بشيء والمنافقون في أنحاء المدينة يعتزون واليهود الذين يسكنون مع المؤمنين في المدينة اعتزوا وظهروا وصار لهم صوت والمؤمنون لا تزال حرقة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 والله لو يقال لي تقتل أو يصيب رسول الله الشوكة لقلت اقتل ولا يصيب الشوكة فلا به يرمونه ويطعنونه حتى مات ويقول خبيب وهو يحتضر اللهم بلغ عني السلام إلى رسولك صلى الله عليه وسلم ما وقع في قلبها أي شك في دينه ولا شك في ربه وقال يا رب ما تنصرني يا رب ما تنزل إلي ملائكة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 ويعتز اليهود الذين هم يتعاونون مع أهل النفاق ويعتزون على المؤمنين ويصبح المؤمن يمشي في طرقات المدينة فلا يسمع إلا استهزاء من هذا وهذا وبعد 12 يوما فقط يأتي عامر بن مالك من نجد وهو رجل له مقامه عند قومه ويسمى ملاعب الأسنة يقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو كافر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 ما عندهم اي انشغال اخر لا زوجات ولا اولات عباده واحتطاب وصدقه وجهاد في سبيل الله فاختار النبي صلى الله عليه وسلم سبعين قارئا ثم بعثهم مع هذا الرجل لم يخرجوا الى قتال والرجل له قوة في قومه فما زالوا يسيرون معه وقد ارسل النبي عليه الصلاة والسلام مع حرام بن ملحان أحد هؤلاء السبعين أرسل معه كتابا إلى عامر بن الطفيل في نجد إذا وصلت إلى هناك إذهب إلى عامر ادعوه إلى الإسلام وصلوا إلى بئر اسمها بئر معونة قبل نجد فلما وصلوا إلى هناك ونزلوا يتشاورون فيما بينهم ويطبخون طعامهم ومضى عمر بن أميه الضمري أحد الصحابة مضى بإبلهم يرعاها بعيدا عنهم وعليها بعض متاعهم ومضى حرام بن ملحان بالرسالة إلى عامر بن الطفيل والصحابة منهم المرتاح والمستجع والمشغل بطعامه فلما وصل الكتاب إلى عامر بن الطفيل ذاك الفاجر وإذا به يأخذ الكتاب فيمزقه ويطعن الصحاب حتى قتله ثم استثار قومه ليقاتلوا معه فأبوا قالوا ما نخفر ذمة عمك عامر بن مالك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 فلما أحاطو بهم هجموا عليهم لم يخيروهم بشيء وجعلوا يقتلونهم قتلا حتى أتقنوهم وقطعوهم وقتلوهم ولم يبق منهم إلا كعب ابن زيد صحابي واحد جرح جراها عظيمه وتظاهر بالموت وأقبلوا يسلبون ما معه من مال ويأخذون عمامة وسلاح وهو يتقلب بين يديهم كأنه ميت فلما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 وكان حقا علينا نصر المؤمنين وبين الله جل وعلا في كتابه أن المؤمنين وإن اشتد عليهم البأس فإن كلما أصابهم مصيبة أو بلا حتى الشوكة يشاكها فإن له بذلك أجر عند ربنا جل وعلا ولا يخفى علينا ما يقع على إخواننا هناك سواء في سوريا أو في مصر لكن لا ينبغي أن يقع في قلوبنا أي شك أو يأس وإذا مررت في التاريخ كله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 وكذا ثمانمئينها في ألفها مضروبة بالعد والحسبان حتى بك الإسلام أعداه اليهود كذا المجوس وعابد الصلباني لكن المسلمين بعدما أزيلت دولتهم في ذلك الحين قام للمسلمين بعد ذلك قائمة وصار لهم خلافة ووجود وإذا نظرت في التاريخ الحديث وجدت أن هذه المصائب والذلة التي بدأت تصيب المسلمين